يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.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 وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم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 سَعَلى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تحسدوننا بَلْ كَانُوا لا يفقهون إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان فأخرجناهم من جنات وعيون، فأخرجناهم من جنات وعيون. أعد بالله من الشيطان الرجيم وجعل فجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم تركم من جنات وعيون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 الشيطان الرجيم فيهما عينان الضاختان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وترى في ظلمات لا يبصرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو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 وَإِذَا تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْنَ وَتَرَاهُمْ يَأْضُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ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 الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أ فلا تبصرون وفي أنفسكم وفي أنفسكم أ فلا تبصرون تعذب الله من الشيطان الرجيم ما زاغ البصر وما طغى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 سَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب بباب لهروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولان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 لقد علمون من اشتراه مَا له في الآخرة من خلاق ونبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا رب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون اعتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحّرته قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القوم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحّح إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الح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 امينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امننا برب هارون وموسى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هي تنقلبهم لا هي تن قلوبهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم ألقي السحرة ساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقودون لهم مغفرة, مغفرة ورزق كريم قُلْ مِنَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زيننا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا ي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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ بسم من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان فباي على الذباب يرسل عليكم شواذ من النار شواذ من النار ونحاسب فلا تعص ران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِيَ لَيَأَنَّهُ استمعَنَ فرَّنَّ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمِنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا مَرَاقَ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فالله الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنوني إذ ذهب مواضبا فظن أن لن نقدر عليهم فنادى لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين انني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذا سذرني فردو وأن تخير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له ووأبنا وأصلحنا له زوج إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا ربه وربا وكانوا لنا خوشعين.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 الله الله ولم ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له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 وسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والاعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحيم، والاعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان من عز وارتفع وذل كل لعظمته وخضع سبحان ذل الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا ويا أرحم الرحما ويا ألطف اللطفا ويا أغنى الأغنيا ويا كرم يا سميع يا عليم يا بديع من كان في حرزك وكان فيك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع وتعلم سر الجميع سبحانك يا ناصر المظلوم يا شافي يا كافي يا معافي الله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 اللهم حر العين وبردها وصبها وآذاها اللهم أذهب عنهم حر العين وبردها وصبها وآذاها اللهم أذهب عنهم حر العين وبردها وصبها وآذاها اللهم ربنا سديب الباس واشف انت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء اللهم رب الناس أذب الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمات اللهم رب الناس أذب الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمات بسم الله يرو من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس نواين حاسد الله يشفيكم <تكتشفق> بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس نواين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس نواين حاسد الله Allah Allahu, Allahu yashfi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 يشفيكم. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد هادا. للتواصل مع الشيخ الاتصال على الرقم على الرقم صفر ثلاثة أو على الرقم أو صفر خمسة واحد واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته